فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لمن الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لهم مُوسَى الْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وعصيهم وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ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 قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا اول المؤمنين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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أَصْنَامًا فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إِذْ تدعون أَوْ ينفعونكم أَوْ يضرون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 وَاتَّقُوا الَّذِي أَمْدَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَدَكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وعيون إِنِّي أَخَافُ عليكم عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَأَعَذْتَ أَمْ لَمْ تكن مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خلق الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط أَلَا تتقون إِنِّي لكم رسول أَمِينٌ فاتقوا الله وأطيعون وما أَسْأَلُكُمْ عليه من أَجْرٍ إِنْ أجري إلا على رب العالمين أَتَأْتُونَ الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون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 وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسط المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين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 فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجنون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أَغْنَى عنهم ما كانوا يمتعون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 واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل اني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يمقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون